قل يا أيها الناس إِن كنتم في شك من ديني, من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون